والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُمُ الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون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 كلا اننا خلقناهم مما يعلمون